بسم الله الرحمن الرحيم إلا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربه سلام هي حت نقل عرف يج